سورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وَبَمَا يَدَّعِي الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دَرَّهُم يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زُلِّيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ م نونَ الزّلُملائكَةَ إِللاا بِالحَقتِ وَما كانوا إذُّ ظَرين إا نَحنونَ الزلن الذِكْرَ وَإِ لَ لَ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 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 وَلَقدَدَ عَمنَ الْ المُسْتَقُدِ مِينَ موكُمْ وَلَقدَد عَِمنَ المُسْتَأخِرين وَإَِّ رَبَّكَهُ وَيَحشُرُهُم إهُ حَكيم عَليم وَلَقدَدَ خَلَقَُ الإِسَانَ مِن صَصَالِم مِنْ حَمَئِم مَسْنُون. والجن خلقناه من قبل من نار السموم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 وَإَِّ لَْكَعنَّتَ إ يَومِددينينقالَا رَبّ فَأَظِرنِي إى يَْمُ بَعثُونَ قَالَ فَإَِّكَ مِنَ المُظَرينَ إ يَْومِ الْوقتِ الْ المَعلوم قالَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَتَنِي لَ أزَينَّ لَهُم فِي الأرْرض وَلَ أُغْوََّهُم أَجمَعين.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 وَإِ جَهَ النَّمَ لَ مَوْوعِيدُم أَجمَعين لَهَا سَبَعتُ أَبُوَابِلِكُلِّبَابِ مِنهُم جُزْءُم مَّ قُصمُوم إِ الْ المَُّقينَ فِي جََّاتُِعيُون وَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّونَهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قالوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ مِمِّنْ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا الجبان مِنَ الْجِبَالِ بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إِلَّا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون